يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس تخوربون الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسائلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴿٥﴾ ﴿٦﴾ أَمَنِ اتَّعَلَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن استقر الحديث كتاب الله وخير العباد محمد صلى الله عليه وسلم وشرع الأمور وحدثاتها فكل محدثه بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسيكم واسي نفسي بتقوى الله عز وجل كما قال جل لسانه ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان تتقوا الله وقال ايضا ان للمتقين عند ربهم جنات النعيم ابارك حميد الله تبارك وتعالى نقمت رحمه انتمات محمد صلى الله عليه وسلم نهدي نفسي انكم na husiana na sujano tweni ya kuwa tunamwogopa Allah tabaraka wa taala ama katika hutuba yetu ya leo bibi taala tutazungumzia al-istiqama mtu kuwa na uislamu Kuwa na uislamu katika dini yako katika mambo ambayo nakosa Muislamu ajue ya kuwa al-istiqama minna minallahi azza wa jalla Kwa Muislamu ni kipaji kutoka kwa Allah tabarak wa taala kuwa na msamaha Do Allah subhanahu wa taala katika sura al akasema innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim al الا تقفوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون الله تبارك وتعالى ketika hi anasema inal ladina amanu hakika wala angao wanasema raful allah ya kuwa allah tبارك وتعالى ndio mwala wetu thumma saqam kisha wakawa na msamamo thumma saqab saterasal ياكم ولدك تفاني لو نسكي هاو بابا نزل عليهم الملائكه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا يقسم انه وسوغبي ولا تحزنوا ولا سموا وسمونا لا يقع متطاجهن النار من الذين يجران ابن عباس كما عند الطبري قال في تفسير هذه الايه قال الذين لم يشركوا بالله شيئا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما تفسير هذه قال كما قال الذين استقاموا ولا اموا وليقوموا نصموا لم يشركوا بالله شيئا هو ما يشركش الله تبارك وتعالى يا al tafsir alina waqa siddiq radiyallahu wa ibn هنا يقوى وي يقوى الله تبارك وتعالى في الاسلام وي يقوي كفايه امم اسرائيل كتو والصراط المستقيم. خش كما ننجي عنجيه الى سواء ننجيه في كتابه سوره النساء walau annahum fa'lu ma yu'adhuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda ta'diba walau annahum kama la fa'alu ma yu'adhuna bihi ma na lakana khayran wa na لو الله تبارك وتعالى كما قال وادلل اقيمنا من الذين اجل العاقبه لذلك معنى فخراقته يجور اليوم كبار لذلك عندما كذبش كما كما قال لا تيهد الصراط المستقيم الرفاهه توongoza katika njia iliyo nyooka لو فينا والذين كذبوا باياتنا سنصنع لهم بلغات من شق قلوب ومن يشأ ان على صراط مستقيم الله تبارك وتعالى في سوره الانعام رسم والذين كذبوا باياته هسه هكذا ونعوم ولو كذب بشاياتنا الذين كذبوا باياته صمموا يقواوا لذي زي ولبن غير منهم في الذلوات ketika ومن لا شكل له مضليل يوتميه الله تبارك وتعالى ان لكم بولش تطوشي ومهي يشاء يجعل على صراط مستقيم لو العباءه تباركتان اتقي انا فاني اتمجديه ketika انت الى يلوطو دوك تصوره طفح Tunamwomba Allah tuongoze katika njia iliyo nyooka. Hii ni katika dua ambayo sisi katika sura Al-Fatiha tunasoma katika aya 7. Ya kuwa namwomba Allah Ta'ala akuongoze katika njia iliyo nyooka. Bila shaka. Katika sura Yunus Allah Ta'ala akasema wallahu yad'u ila daris salam. ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم كما هو واضح يقول الله تبارك وتعالى ان يتوفت والله يضع الى دار السر الله تبارك وتعالى يتوفت كتك ketika جنته ketika ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم لا لموغووزو تومباي انمتو ketika ندير يلفا نيني اليو leo katika daraja ya wazo ambao ujua kwa salama tu kalbi ama kwa katika njia iliyonyooka ujua kwa ni ونسمع كلامه تفضل وفي صحيح ابن عمر بن بشير رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ان في الجسد مضغه إن في الجسد مضغه إذا اصلح صرح اصلح الجسد كله واذا فسد فسد الجسد كله الا الوجوه تو صلى صلى هذا حديث بن بشير نسمع الا ان في الجسد مضغه azama katika huu humwi kuna neno kuna kipande cha nyama kinalochafunika ila salihat salih aljasadu kulu ya kuwa kitako uwasawiza kipande cha nyama mwilu mzima utakosa na اذا فسدت فسد جسد كله na kiaruka ile kibala ngono 15 na kwa moyo sawa lakini kwa sababu huu moyo unakupeleka kwa sababu ni moyo wenye kukubali moyo lakini moyo kisha vile vile katika misingi ambayo inajalia mtu anakuwa na msimamo katika dini asdad wal mukaraba asdad ni mtu kutekeleza jambo la sawa wal mukaraba ni vile vile kujitahidi na kukazia katika jambo la la ان النبراء تروي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ان الدين ليس ولن يساعد احد هذا الدين الا غلبا الا فصدده وقلبه وابشروا رسول الله ففتح اذيه عصره ان الدين يسود ياقو هي الدين انه يغمس ولا ينشد احد ولم ينشد فينا احد الا غلبنا هابط ليمكذو في دينه اذ فوقي الجباله تمشيه فاصددو وابقى صار ماي مسدد فني يسع na vile vile tarejiani kufanya jambo la sawa uabshiri na vile vile mtiririo bishara mtarajia kwa khair na maana mema khairi qavitel wal aqwal manam wal niyyat nahama kushudii ambao bunat wa fil musnad al anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi la yastaqim imanu 'abdin wa la ونوصلنا <سؤال> كتاب التفسير اننا نسمع لا يستقيم ايمان عبد يقوى ايمانه يمجي يذقوا انو حتى يستقيم قلبه mpaka moyo wako wanini wanamsimamo wala يستقيم قلبه حتى يستقيم تماما لا يذقوا انو مسمام moyo wako mpaka وقال الدرد في جامعه في جامعه علوم الحساب الدرد واسما واعظم ما استقامته بعد القلب من الجوارح اللسان واعظم ما يراعى استقامته بعد القلب من الجوارح اللسان ده ketika جاب مولوي الكبير الدرد واسما جاب استقامته بعد القلب Bwana msikao baada ya mmoja. Ni katika vituo alisa ndo ile. Fa inna turjuman alqal wa limna farin unakuwa ni kutafsiri ule mmoja. Walmu'abir anhu ndio le ni koyesa. Ndio anasema ma inna ntu على سقوتي مره ولقد ندمت على الكلام برا حسب اس جوال مجوتا لي وما حتى ثواني ولا حتى ما ولقد ندمت على الكلام برا لكن مين مجوتا وما نله ولا مين من ذلك ketika mungu ambaye anusaidia mtu kuwa لا تكون الاستقامه الا بالله ولله على امر الله حيث تذكو المستمى تسكووا بوعديات الله تبارك يكووا ونستمى ندين دي قصديات الله تبارك وتعالى سبوبه وانا اجل الله تبارك وتعالى كما في سوره البقره كما كما امنوا الا يعبد الله مخلصين له دين يكووا هو قاموا يسوقوا الله معبود الله تبارك وتعال مخلصين أو وتعالى مخلصين له الدين وكل اغراضهم كلاميهم يقويه ان افنى عباده ذات الزوت يمربش على طاعه فتعلى فيمربش مناعه يوريني استقامته لله ونصمغه صدق الله تبارك وتعالى سواء هي يوافق نصمغه هي اناو سيقوم صمغه ما وبلش الدين انا هو الناس كسبه وعلى امر الله ونبلغ ثاني كعمليات الله تبارك انتوا الله اني امري بيجانا نحو وجهك الله سيس تستعين على امر الله وننجتغما بامرك انت تبارك على النهل bil bila au kanile anashika njia iliyonyoka katika msimamo wake anaskamaa nje ile faanini njia iliyo nyoka dr Mustafa sallallahu kabla mas'ud ta'ala anhu anasema katika Fuma khatta ala yaminihi upande kulia akasema akasema zilizo hizi kisha Allah tبارك وتعالى akashusha aiyu anna hadha sirat almustaqim faattabi. Thumma tar Allah faana kasoma anna hada Asama ni subula. kandu an katika njia yangu mimi. na siraati, توongozi katika zile kufanya iliyo nyoka bwana allah ni wala kumkudu alayadi unafanya yapo katika tukio hili hapa huko na kauli hapo saifu allah ni wala alhamdulillah la ihsan wa shukr la ala tawfik wa imtina wa ala ya nuzuia mtu kwa na msimamo tunazungumza namna ya kuto kwa na msimamo hapa tunazungumza hapo ni vitu gani ambavyo ninapokuzia kwa uso na msimamo ya kwanza ni shahawa matamanio kwa sababu matamanio haya yanakudelia wewe siwa na, na msimamo matala katika matamanio ya fiziki ukakuta wewe kwa miji yini shahawa matamanio لكن ايه اللي مكتهل مكتهل ليه يا ميس راكي بمتامين هي شلون يسبب لي وهاونا مسببا نورسول نفسه الشهوه فساد العمل والشهوه فساد الدين او فساد العلم عسوا اشياء ومتامين يسببوا العمل اناريب على يدك ما بين بين الشوبه شوباه الايه مشتبه حق الله صلى الله عليه وسلم لجريته فانى ووين سيقول نشفع لها لو كان الباطل مكشوفا لما قبله احد لو وطي بالحق قبل الناس قال لو كان الباطل لو كان يقوى ووفو وقاضي Haa, kama bila. Haalikubali lolofu. Mtu anapouona kuhunungu Mungu watu hukubali. Lakini lumma uti ya bihaqqa bila. Ili na kuja kwa watu kwa yana watu kwa kuwanya. Asa mtu anakuja na baabu na anakuja na ubaya ule anakuja nao ala surati alhaqqa kwa nia ya haqi lakini sio haqi sio. Desafali kuna kwamba kama anokata kwa wazi makupa kwa laki babu la wangu la shida hiyo. Iko na akasema Ya kuwa suban kuifahamu elimu na uh, ni kuarifika kwa elimu. Ya kuwa akatafsiri dalili kulingana na anapotaka yeye na kwa shubha, kwa nini والشهوات ولهله الصواب وفساد في العمل هي ما لا يتركني في كتابه وطالما انقيد عليه رحم الله كما رواه احد شيوخي الاسلام ابن تيميه رحمه الله قال اعظم كعابه الكرامه اعظم كرامه ذم الاستقامه اسمك كريم وليؤد لا اذورو وليؤد انت في ذلك المسامع يقول الله تبارك وتعالى في كتاب الاسلام بسم الله الرحمن الرحيم ودرس وقال صلى من دعائه دوما صلى الله عليه وسلم قالوا كذبش في الدعاء ذاك يسمع يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك تسمى اي الله تبارك وتعالى ان بوو ونجيوزيامون ثبت قلوبنا على دينك يا في باليشا نيوزي katika dini yako الله تبارك وتعالى في سوره طه قال اقسم يا ايج الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا, الا وانتم مسلمون سويا الذين علم اسمي الذين اتقوا الله مثال الله تبارك وتعالى حق تقاته وكلوا مما غضب ولا تموتن ولا مسير الا انتم مسلمون اسموا كل من جلالي مسلموا كل الله صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد على محمد وعلى كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد الله حقا حقا ولا اتباع باطل ولا باطلة كل اسم سنابر اللهم زد علينا من فضلك غفرتك ولحمدك ولا دين لك ولا حاكم في الدنيا ولا اخرة ذلك الدور في على قضائه بسم الله الرحمن الرحيم الله تقبل لنا نقشتك كفاطر كل بين الذين لاحظياتك قم ما تبلغنا بدلتك قم واتنا wa la tanqaytan wa la على al-wad'a minna wa la taj'al qadran ala man zalamna wa ansuna ala man 'adana wa la taj'al uswatan fi dinina wa la taj'al al-dunya kubran halina wa la amal 'ilmina wa la ila al-nari maseelana wa tajalna raj'an aw faraban rabbana wa innaka rabbana la rabbana la kama la واقفل لنا وارحمنا انت مولانا فخصنا على القب الكثيرين واغفر